كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد تكلمنا في حلقتين سابق سابقتين عن ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وتكلمنا بشيء من الإيجاز عن حياته وجوانبها وعن ثناء الناس عليه واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن مفاتيح الكتاب مفاتيح صحيح البخاري لأنك لا تستطيع أن تلج بابا إلا بمفتاح وكتاب الإمام البخاري كتاب بلغ الذروه في الدقة والاتقان وحسن الصنعة وكما قلت هذا محل إجماع بين أهل العلم جميعا لا نعلم بينهم خلافا في ذلك طبعا ده يعني راجع أولا لقيمة صاحبه ووزنه بين أهل العلم ثم هو راجع إلى سداد فهمه أيضا وإلى حافظته الكثيرة الواعية يعني رجل من أهل بغداد قال إن محمد بن إسماعيل لا يحسن يصلي فبلغه هذا القول فقال لو شئت ألا أقوم من مجلس هذا حتى أسرد عشرات آلاف حديثا في الصلاة خصوصا لفعلت رجل يحفوظ عشرة آلاف حديث في الصلاة وحدها فرجل يملك الأدلة كيف يقال أنه لا يحسن يصلي هذا عنده محفوظ عنده رأس مال ثم عنده جودة قريحة وسيلان ذهن فصنف كتابه ليس في مدة يسيرة يعني مع ثقل هذا الإمام ومع جوده فهمه وسيلان ذهنه الذي ذكرت وكثره محفوظه ظل سبعة عشر عاما يؤلف في هذا الكتاب يبدل ويغير ويقدم ويؤخر فليس من السهل ابدا على رجل يعرف قدر نفسه أن يعترض ببساطة وبسهولة على هذا الإمام عشان كذا لا تجد ال... يجترئ على الإمام إلا الجهل بس إنما العلماء لا وهناك واقعة مشهورة ذكرها ابن عدي رحمه الله عن عدة من مشايخه في كتابه الذي صنفه في أسامي مشايخ في أسامي شيوخ محمد بن إسماعيل قال إن البخاري لما دخل بغداد وطار صيطه قبل أن يدخل فلما دخل قالوا جاء البخاري جاء البخاري فجماعة من هم يعني ينتقصون الأفاضل حبوا يعملوا للبخاري اختبار فأتوا على مئة حديث بدلوا أسانيدها، يعني جابوا الاسناد بتاع الحديث الأول ركبوه على الكلام أو على الحديث الثالث، واسناد الحديث الثاني ركبوه على العاشر وهكذا، يعني لم يبقوا اسنادا على حديث إلا بدلوا هذه الاسانيد ويعني وجعلوه على أحاديث أخرى في المئة، ودوا المئة حديث. لعشرة كل واحد من عشرة أخذ عشرة أحاديث وقاله لما يعني مجلس الإملاء يعني ينتهي الأولان يقوم ويقول له ما تقول في الحديث حدثنا فلان عن فلان أو الذي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بعد ما الأول يخلص العشرة أحاديث بتوعه يوم الثاني، يجيب العشرة اللي بعديهم حتى تمام مئة فعلا قام الاول وسال البخاري في العشرات الاولى كل ده البخاري يسمع الحديث يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه خلص العشره الاولى قام الثاني العشره بتوع البخاري يقول لا اعرفه في العشره حتى تمام المئة في كل ذلك يقول البخاري لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه الجماعه الجهلة حشو المحاضرات وحشو الدروس والكلام ده هل لك ودا البخاري له البخاري والبخاري والكبش النطاح مش عارفه مش عارفه ولا حديث كل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه أعرف أما أهل العلم فقالوا فاطن الرجل اكتشف الملعوب اكتشف القصة بعد ما انتهى العاشر من تمام المائة حديث قال البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثالث وحديثك الثاني إسناده عند الرابع وحديثك الثالث إسناده عند العاشر إلى آخره حتى رد كل المتون إلى أسانيدها الصحيحة فما قام البخاري من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل حافظ ابن حجر العسقلاني يعلق على هذا الخبر فيقول ليس بعجيب أن يحفظ البخاري الصواب، فهذا يعرفه كثير من الناس. إنما العجيب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما قال النرد لما يقول له حديثك الأول إسناده عند العشر، وحديثك الثاني إسناده عند التاسع أو التامن. كيف حفظ البخاري هذا كله بمجرد إلقاء واحد ليس العجيب أن يعرف الصواب فإن الصواب يعرفه كثير من الناس بل العجيب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه ولذلك لم يقم البخاري من هذا المجلس حتى أذعن له بالفضل أنا أضرب هذا المثل لأبين الفرقة بين أهل العلم وبين الجهلة الجاهل مش فاهم أول ما يرى شيئا يعترض عليه إنما العالم هو الذي يعرف مسالك الدلالة فيوفق يحمل هذا على معنى وهذا على معنى على حسب الأصول الصحيح أنا عايز النهر ده طالما هندخل في صحيح البخاري أديك المفتاح لأنه بدون هذا المفتاح يظل الكتاب مغلقا عشان كده المحاضرة دي أو هذا الدرس في منتهى الأهمية ليه سيبنى عليه فهم الكتاب وأنا أعزي أنبه أن بعض الناس بيخاف ان الكلام يكون مغلقا لك ده كلام عالي وده كلام عزيزات متخصصين أنا بقول لك لا أنا لي تجربة علشان يعني أنت ربما يعني تشعر بشيء من الصعوبة في بداية الكلام لكن أنا لي تجربة طويلة مع الناس في مسألة التدريس والكلام ده بس أنت انتبه معايا يعني لا تشغل نفسك تتعشى وتروق نفسك والكلام دوت أول ما تيجي المحاضرة تعود تعطيني أذنك وقلبك قبل أذنك ولك علي إن شاء الله عز وجل أن أصيرك مدمنا بحيث أنه تلاقي نفسك تبرمجت ولا تستطعم إلا مثل هذا الكلام وأنا أذكر بين يعني يدي كلامي أحدث أحدث تجربتين وقعت لي في هذا الأمر في مسجدي الذي أدرس فيه في يوم الاثنين أعطي مرة شرحا لصحيح مسلم في اثنين والاثنين اللي بعديه بدي درس في مصطلح الحديث أي علم الحديث يعني ولين عارف ان كثير من الناس يأتون المسجد ويكونوا جددا لأول مرة يحضرون عندي فمتصور إن هو كل ما يدخل المسجد يستمع إلى محاضرة يفهمها من أولها لآخرها فلأنني أعرف هذا فأنبه في درس صحيح مسلم أقول الاثنين القادم إن شاء الله هنشرح مصطلح وأقول ليه أنا أقول كده علشان ما يجيش واحد يقول لي أنا جاي من بلاد بعيدة ومش فاهم دائم كل مرة في, صحيح في درس صحيح مسلم أنبه على المحاضرة القادمة المهم في يوم من الأيام وكان يوم الاثنين ده بشرح فيه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير في المصطلح بعد نصف ساعة من المحاضرة وكنت بتكلم أيامها في الحديث الشاذ وده يعني أصعب نوع من أنواع علم الحديث أو من أصعبها فاتكلمت نصف ساعه فلقيت واحد كده قام من وسط الحضور وقال لي عم الشيخ انا بقى لي نص ساعه مش فاهم ولا كلمه قول لي كلام افهمه انا جاي لك من محافظه كذا طبعا المسجد كله ضحك يعني ليه لان انا بكل مره بنبه لكن دي لاول مره كان يحضر هذا الاخ بعد ما سمع شرايط وبتاع الكلام ده قال لك اما اروح ايه اروح شخصيا يعني أحضر مباشرة يعني. فأقول ترى طي حاضر ديني بس خمس دقائق علشان إيه يعني أعد الأوضاع يعني وهكلمك بكلام مفهوم. كان أمامي في سند أحد الأحاديث أحد الرواة الثقات. فاعتبرت ده نوع من الفرجة لما يعني شوفته قدامي في الاسناد. وقلت خلاص ده حيتكون مدخلي ان الراجل ده يفهم أو يشعر بشيء من يعني الرضا لو فهم الكلام الذي سأقول الراوي ده أحد شيوخ البخاري برضه اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني وكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه يعني تلاقي دايما في الأسانيد يقول لك أبو عاصم أبو عاصم إحنا نعرف أنه أبو عاصم النبيل ووقفت عند لقب هذا الإمام الكبير النبيل ليه لقب بالنبيل قلت انه لقب بالنبيل على ثلاثة أقوال قولي الأول أنه كان في مجلس مالك الإمام مالك صاحب المذهب نشهور وبعدين وهم قاعدين عند مالك إذا واحد برا المسجد يقول الفيل الفيل الفيل فكل الجماعة اللي حاضرين خرجوا يجروا من المسجد عشان يتفرجوا على الفيل طبعا الفيل ده أمل كبيرة يعني ده الفيل النهاردة لو موجود ماشي في الشارع هتلاقي برضو الناس برضو بتبص من الشبابيك والبالاكونات يتفرجوا على الفيل فما بالك بهذا الزمان يعني كان الفيل نادر يعني خرجوا يتفرجوا على الفيل ما عاد مين أبو عاصم النبيل أبو عاصم هذا الضحاك فقال له مالك لما لم تخرج كما خرج أصحابك فقال له ما أجد عنك عوضا فقال له أنت نبيل فقال له لقب بالنبيل الحكاة الثانية في لقبه ذكروا أن أبو عاصم النبيل هذا الضحاك كان رجل له هندام حب يلبس دايما ملابس جميله وملابس نظيفة ومكويه كده وكويسه وكان في واحد اخر يلك يكنى بابي عاصم بس ايه كان مبهدل كده وفي حاله يعني فجاء ابو عاصم صاحبنا صاحب الترجمه اللي احنا نتكلم فيها دي صاحب الهندام راكب الدبه بتاعته واتى لاحد شيوخه يقال له ابن جريج ابن جريج ده عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج امام اهل مكة ومن طبقة الامام مالك برضه. فالمهم جاء ابو عاصم طرق على الباب خرجت الجارية ودخلت وقالت لابن جريج ابو عاصم بالباب قال لها فلان على التاني يعني لا قالت له لا ابو عاصم النبيل النبيل يعني إيه؟ يعني يركب دابة جيدة ولا بالسيدون كويس فدخل أبو عاصم على ابن جريد وهو يضحك فقال له مما تضحك فحكى له حكاية الجريه فقال له ابن جريد أنت النبيل قلاص يبقى أبو عاصم إيه أبو عاصم النبيل الحكاية الثالثة ذكروا أنه كان كبير الأنف كان كبير الأنف تعرف الأنف ده أعلى شيء في الوجه وأشرف شيء ايضا في الوجه وانت عارف الانفه والعزة كده والكبري منتخذها من الأنف الانفه من الأنف ولما واحد يحب يعني يوريك أنه أزل واحد يقول لك جبت مناخيره الأرض جبت أنفه في الأرض وفي بعض الدول الخليج والكلام ده لما واحد يطلب من واحد طالب يقول له على خشم على خشم يعني إيه؟ يعني على أنف يعني احنا هنا بنقول على عيني فهما هنجبل لك على خشم فالأنف ده حاجة كبيرة فأبو عاصم ده كان كبير الأنف المهم أنه تزوج فلما دخل بامرأته اقترب منها فقالت له نح ركبتك عن وجهي فقال هذه ليست ركبة هذا أنف كل ده أنف يعني لذلك تصورته أنها ركبة فده لقب النبيل عشان كان كبير الأنف دي كانت إيه دخلتي للكلام عن الحديث ورواة الحديث والكلام ده المهم ان الرجل شده بما يسمع وبدأ يتسلى كده ويحس بيعني إيه إن هو بدأ ينسجم أول محاضرة طبعا معرفش يفهم كل المحاضرة لكن طلع بالفايدة دي وكمان كم فايدة كده في تراجم الرواه والكلام ده هذا الرجل الآن لا يغادر أبدا محاضرة في المصطلح أبدا لحد النهاردة لحد آخر الدرس يعني أنا ألقيته في المصطلح منذ مدة دائما يحضر في دروس المصطلح التجربة الثانية اللي أنا عايز أحكيها حدثت لي في الكويت حوالي ثلاث سنوات دعاتني وزارة الأوقاف في الكويت لألقي آه يعني آه أسبوعا علميا في موضوعات معين وعملوا محاضرتين محاضرة ما بين المغرب والعشاء للعوام أتكلم فيها في معاني الأحاديث ومحاضرة بعد العشاء لطلبة العلم في علم مصطلح الحديث والوزارة قالت إن اللي يحضر مصطلح الحديث في حدود 30-40 فجهزوا بتاع ميت كراسة بزيادة يعني على أساس إن ايه ما خطر ببالهم قط أن يزيد العدد عن مئة فلما قعدت بقى بعد صلاه المغرب قد المحاضرة المسجد كان عن آخره مريانا على آخر اديت المحاضرة وبعد ما خلصنا صلاة العشاء الأخ نبه وقال يا جماعة ان دلوقتي درس في مصطلح الحديث درس تخصصي لم يقم أحد من المسجد أنا أسقط في يدي ليه؟ أنا في بلدي ما عنديش مشكلة أنا مجرب بقى لي 25 سنة شغال بالنظام ده لم أغير لا طريقتي ولم أغير منهجي والكلام ده وبفضل الله عز وجل بعرف أوصل معلومة للمستمع مهما كانت المادة صعبة جدا جدا بقى أستطيع مع كثرة الدربة والممارسة بعد توفيق الله عز وجل بقدر أوصل المعلومة للمستمع. لكن أنا في بلد غريب بالنسبة لي لا أعرف الناس ولا أعرف كيف يستقبلون المعلومة. فش يعني إيه ضربت أخماس في أسداس ماذا أفعل؟ قلت خلاص هعمل المحاضرة الأولى عن تاريخ السنة وتاريخ تدوين الحديث إلى آخره. وبدأت في المحاضرة الثانية في اليوم التالي أشرح مصطلح الحديث. لم يقم أحد قط. من المسجد أنا وجدت العوام مش طلبة العلم لأنه قلت لهم هاتوا كل واحد يجيب كراسة وكل واحد يجيب قلم وبتاعه عشان تكتبوا الفوائد أنا كنت أجد العوام هم الذين يحضرون الكاريريس والأقلام ويكتبون ما أقول انتهت العشرة أيام عملنا ثقافة حديثية كثير عند الناس بدأوا الناس يطالبونني بإن أنا أمليهم أسماء كتب يعملوا مكتبات مش لهم فقط وإنما لأولادهم، لاني تكلمت في ذلك في تلك المحاضرات عن وقف الأولاد لله عز وجل. يبقى عندك ولد وقف، زي ما أنت بتوقف مصحف توقف سبيل ماء، توقف أي حاجة، يبقى عندك ولد وقف لله عز وجل. تقول ولد ده أنا عربي وهصرف عليه وهيأله المسائل كلها ليكون من حرس الحدود اتكلمت في هذا المعنى بما فتح الله عز وجل به في نهاية العشرة ايام مليتهم بقى ايه اسماء كتب كثيرة حد النهارده لما بتابع مع اخواننا المحاضرات دي ما زال لها الاثر الحميد حتى اليوم فانا عايز اقول يعني قصدي ان ارتقي بذوق المشاهد يعني انا بعتقد إن العامي يمكن أن يكون مسددا في ذوقه وأقصد بالعامي من ليس عالما بالشريعة مهما كان عالما في أي فن آخر وكل انسان منا عامي في فن من الفنون أو أكثر أنا عامي في بالنسبة للطب والهندسة والصيدلة والزراعة والتجارة والزرة والكلام عامي معلوماتي غير مؤثقة ما لا لسه حجة في المجال لو تكلمت بتكلم بمعلومات عامة معروفة كذلك الرجل اللي ولا الزرة والطب والهندسة عامي في علوم الشريعة فأنا لما أقول لسان عامي ما أشتمه يعني أو أصد أنا أحط يعني من, من مقامه لا فقصدي أن أرتقي بذوق المشاهد ربما يجد المشاهد بعض الصعوبة على حسب استقباله المعلومة في الأول ده شيء طبيعي جدا شيء طبيعي خالص أن يجد صعوبة لكن إذا صبر نفسه سينفتح له إن شاء الله منجم عظيم يسدد ذوقه ويعلي من قدر فهمه احنا نارضة إن شاء الله تعالى عايز أوريكم نموذج من قدر الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري سبوع الهوات بعض الجرايد تشتم في البخاري تقول لك البخاري ده بيكره النبي عليه الصلاه والسلام ليه قال لك كشف حياته الشخصيه في واحد يحب النبي عليه الصلاه والسلام يكشف حياته الشخصيه طب كشفه ازاي يعني قال لك روى أنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه كانوا يغتسلون من اناء واحد من الجنابه قال لك ده ده واحد بيحب النبي يكشف هذا الكلام ايه اللي فيها دي ما الذي فيها انا عايز افهم يعني هو اللي بيتكلم ده يعني عفيف قوي الله اعلم يكون بيخادن امراه ولا ماشي مع امراه ولا الكلام ده ويجي يتكلم عن العفه ويتكلم عن ال ويرمي للاحرار ما الذي فيه لم يقل احد مطلقا ان وصف غسل الجنابه مثلا فيه خدش الحياه دي أحكام شرعية الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس وأن يوضحها وديننا دين محكم الناس دول الدين عندهم في المسجد فقط لكن لا يحكم الحياة ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. وخد بقى عشرات الكتب اللي هي مشي على هذا المنوال وتحطب في مثل هذا الجهل المدقع اللي هو انتم إن شاء الله بعد ما تعرفوا قدر هذا الإمام ستعرفه قدر هؤلاء من الجهل أيضا نحن النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الترجمة الترجمة لأن فقه البخاري كله في تراجم الكتاب إيه بقى معنى الترجمة الترجمة المعنى المتبادر اللي احنا كلنا عارفينه النهاردة هو أن تنقل كلاما من لغة إلى لغة تنقل الكلام من عرب الإنجليزي فرنساوي طلياني إسباني أو من هذه اللغات إلى اللغة العربية أو من اللغات دي إلى بعضها دي اسمها إيه؟ اسمها ترجمة النقل نقل الكلام من لسان إلى لسان آخر والترجمة معناها الإعراب والتفسير والبيان يقول لك فلان بيترجم عن مشاعره بيترجم مشاعره يعني بيفصح عن مشاعره خلاص فالترجمه عندنا يبقى معنى الترجمه في من ناحيه اللغه العربيه يعني هي البيان والتفسير والافصاح جميل الترجمه دي لها ثلاثه اركان طبعا الترجمه في الاصطلاح احنا قلنا ترجمة في اللغة الترجمة في الاستلاح في مصطلح اهل العلم يعني هي جمع احاديث لها معنى واحد تحت باب وطبعا الباب بتفتح الباب عشان تدخل خلاص يعني زي ايه مثلا كقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ دا أول باب في كتاب الرقاق. يقول بابه ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. الكلام بتاع البخاري ده اسمه ترجمة. خلاص الترجمة دي تحتها نص أو أكثر. والنص ده اما ان يكون قرانا او ان يكون حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام او ان يكون كلاما للصحابه او التابعين يبقى النص الثلاثه دول قران سنه كلام للصحابه او التابعين فيكتب الترجمة الترجمه ويجيب تحتها احاديث زي مثلا اول حديث في كتاب الرخاق حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى لما يقول بابه ما جاء في الصحة والفراغ دي الترجمه تمام ده الركن الأول الركن الثاني النص الذي جعل له ترجمة اللي احنا قلنا دلوقتي يبقى عندنا الترجمة والمترجم له وهو النص والمترجم اللي هو البخاري يبقى أي القسمة العقلية يعني لأي ترجمة ثلاث المترجم اللي هو الإمام والمترجم له وهو النص الذي أورده خلاص والترجمه وهي الكلام الذي وضعه الإمام البخاري له معنى متعلق بالنص اللي تحتيه ولا بد أن تكون الترجمه صحيحة بمعنى يكون لها علاقه الترجمه لها علاقه بالنص اللي تحتيه يعني ما يجيش مال مثلا يقول ايه باب ما جاء في الصحه والفراغ ويقولوا وقول الله تعالى يسالونك عن المحيض قل هو هذا فتقوم انت تقول ايه العلاقة بينهم مفيش علاقة بينهم الاثنين دي اسمها ترجمة فاسدة لانه لابد ان تكون هناك مناسبة ما بين الترجمة وما بين النص اللي, اللي تحت الترجمة حتى لو كانت المناسبة خفية يعني بس لازم تكون هناك مناسبة خلاص تراجم البخاري هي التي أعربت وأظهرت لنا فقه الإمام البخاري أنا هبتدي أأدي لك أمثلة بقى عشان أعرفك من هو الإمام البخاري وطبعا ما اعرفش طبعا اجيب كل طيب صنيع الإمام في الصحية لأن الحلقة طبعا محدوده لكن في أثناء شرحنا لكتاب الرقاق إن شاء الله سنبين كثيرا من محاسن تراجم الامام البخاري رحمه الله عليه <تصفيق> في كتاب مواقيت الصلاه ركز بقى معايا لان البخاري كان من عادته ان يترجم بالشيء الخفي في تراجم ظاهره وتراجم خفيه عدت البخاري حتى في في في كتبه زي كتاب التاريخ الكبير له بيتكلم بالشفره عايز واحد يفهمه البخاري لا يفهمه الا رجل سيال الذهن لكل شغله بالشفره او اغلب شغله بالشفره اسمع بقى شوف بقى الكلام اللي جاي ده تم وقت الصلاة كتب كده باب من أدرك سجدة من العص قبل أن تغرب الشمس أورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث حديث الأول حديث أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فليتم صلاته أو, أو النص ده؟ مباشر للترجمة هي الترجمة ايه باب من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس يعني ما حكم صلاته انت عرفت حكم الصلاة من الحديث اللي جاب اذا ادرك احدكم ركعه من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وفي اللفظ الآخر فقد أدرك تمام كده يبقى الترجمة دي مباشرة مع الحديث ولا لا نعم مباشرة مع الحديث الحديثين اللي جايين بقى الإشكال فيهم حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي أهل الإنجيل الإنجيلة فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فاعترض أهل الإنجيل وأهل التوراة قالوا ربنا كنا أكثر عملا منه وقد أعطيتنا قيراطا قيراطا يعني وكانوا أقل منا عملا واخذوا قيراطين قيراطين فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من اشاء ده حديث ابن عمر حديث أبي موسى أشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما على عمل من من الصباح الى الليل و يعني اشترط اشترط العمل ووضع الاجر اليهود عملوا الى نصف النهار ثم قالوا لا حاجه لنا في أجري وتركوا العمل النصارى عملوا من صلاة الظهر إلى العصر ثم قالوا لك ما عملنا يعني مش عايزين حاجة ومش هنكمل ثم عملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فاستوفينا أجر الفريقين جميعا طيب أنا عايز بقى تسأل السؤال الآتي ما هي علاقة الترجمة بالحديثين دول باب الترجمة بقولها تانا هو باب من أدرك ركع سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ما حال صلاته صحيحة ولا لا جاء الجواب في حديث أبي هريره الأول خلاص أي فليتم صلاته أو فقد أدرك طب دي ماشي مفهومة الترجمة مع حديث أبي هريره ماشي الحال لكن ما علاقة من أدرك ركعه من صلاة الأسجاد من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس بحديث ابن عمر وحديث أبي موسى يجي واحد مش فاهم مش عارف يوصل لمراد البخاري يقولك دي ترجمة فاسدة لأن الحديثين دول ما لهمش علاقة بالتبويب لهم مش علاقة بالترجمة تعرف البخاري لماذا وضع هذين الحديثين شوف في حديث ابن عمر لما اعترض اليهود والنصارى ازاي كانوا اقل عملا منا واكثر اجرا ربنا الوم ايه سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من اجوركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء طيب رجل ادرك ركعه واحده من صلاه العصر بعد ما قام عشان يجيب التانيه اذن المؤذن لصلاه المغرب التلات ركعات اللي هيجيبهم من العصر وقعوا في وقت العصر ولا وقعوا في وقت المغرب طبعا وقعوا في وقت المغرب العدل ان الثلاث ركعات دول يروحوا عليه ما ياخدش اجرهم ليه لانه اوقعها في غير الوقت لا سيما اذا تذكرنا قول الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوت اي موقت بوقت الوقت اول وقت اخر تصليها قبل الوقت لا تصح تصليها بعد الوقت لا تصح إلا بعذر تمام يبقى العدل إنك تأخذ ركعة واحدة فقط أجل ركعة واحدة وتلت ركعات يروح عليك فكان من فضل الله سبحانه وتعالى أنك إذا أدركت ركعة في الوقت وهب لك اكثر الصلاه كانك صليتها في الوقت فيريد ان يقول ان الله تبارك وتعالى يعامل هذه الامه بالفضل لا بالعدل بالفضل لا بالعدل هي دي المناسبه التي اورد الامام البخاري هذين الحديثين من اجلهما في كتاب المواريث تحت هذا التبويب الذي ذكرته لكم أحيانا الإمام يورد الترجمة بصيغة الاستفهام زي مثلا الترجمة التي أوردها في كتاب الأحكام من صحيح قال باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ طيب ليه البخاري بيورد الترجمه احيانا بصيغه الاستفهام لان المساله فيها خلاف مع ان راي البخاري الذي يرجحه يكون ظاهرا من الاحاديث أو النصوص التي يوردها تحت هذا التبويب احنا بنقول الترجمه لها كم لها ثلاثة أركان أنا بس عايزك تركز معايا أول محاضرتين كانت تلاقي دموم تقيل بس ده المفتاح ده المفتاح اللي انت هتفهم الكتاب كله إن شاء الله إذا فهمت هذا الكلام وأنا بعيد وزيد ومعنديش مانع أكرر أكثر من مرة الترجمة لها ثلاث أركان الركن الأول المترجم اللي هو البخاري الركن الثاني المترجم له اللي هو النص الركن الثالث الترجمة نفسه طيب بابه هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان دي اسمها ايه دي دي اسمها الترجمة طيب من اللي ترجم من اللي كتب لها الترجمه دي البخاري يبقى عندنا لحد دلوقتي الركننا هو البخاري والترجمة اللي هو وضعها بابه كذا كذا اللي احنا قلناها دلوقتي يبقى الركن الثالث وهو إيه؟ النص اللي أنا ترجمت له تمام الامام البخاري اورد تحت هذا التبويب ثلاثة احاديث فيما اذكر يعني الحديث الاول حديث ابي بكر رضي الله عنه انه كتب الى ابنه وهو بالسجستان وكان قاضيا قال يا بني لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان نرجع للترجمة بابه هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان الجواب إيه يقضي وهو غضبان أو يفتي لا الحديث بقول لك أو لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان خلاص الترجمه مباشره طيب <تصفيق> <تصفيق> ذكر تحتيه حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لا ادرك صلاه الغدا مما يطول بنا فلان ودي من العجايب المفروض كل ما يطول كل ما الواحد يدرك إنما امتى الواحد ما يدركش الصلاة يوم ما يكون الإمام بيقع هو والله احد وأم يخلص في خمس دقائق يقولك أنا ما أدركتش طب هو هنا يقولك ايه أنا لا أدرك الصلاة مما يطول فلان ازاي دي قال لك بيطول قوي فما بيرضاش ينزل يصلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين نعتذر عن هذا العطل الفني ونرجع إلى الكلام الذي كنا فيه كنت أتكلم عن تبويب الإمام البخاري في كتاب الأحكام بقوله باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان وذكرت أن الإمام رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أرسل إلى ابنه بيسجستان قال له يا بني لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أو لا يقضين حكم بين اثنين وهو غبا وبعدين ذكر تحته حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يدرك الصلاة مما يطيل فلان قال أبو مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا منه في موعظة يومئذ وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيما رجل صلى بالناس فليوجز فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة وأورد أيضا حديث ابن عمر أنه طلق مرأته وهي حائض قال فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليمسكها وعدين حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء أن يطلق فليطلق أي أنه يطلق في طهر لم يمساه فيه طيب الدلال بقى لحديث إيه الحديث الأول حديث أبي بكر أنهى المسألة لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان طب حديث أبي مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا بسبب تطويل هذا الإمام وأنه تغيظ على ابن عمر أنه طلق مرأته مرأته وهي حائض وفي حديث كمان لزيد بن خالد الجهني بس الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب العلم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم وإذا رأى ما يكره وأورد أحاديث من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة واحد وجد مال يعمل فيه قال عرفها عرف عفاصها ووكاءها تعرف الوكاء الحبل اللي بتشد به للقربة العفاص اللي هو الجلد يعني مثلا لو انت لقيت محفظة فيها في العفاص اللي هو لون المحفظة من جلد من قماش الوكاء ان هي بسوستة مثلا او انها مربوطة بحبل الصفة الصفة الخارجية للذي وجدت عرف عفاصها ووكاءها سنة فإن جاء ربها أي صاحبها وإلا فاستمتع بها يعني جاء صاحبها فادفعها إلي وإلا فاستمتع بها فإن جاء ربها بعد ذلك جاء بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشرة ردها إلي فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وضاله الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني خذها ليه لأن انت إذا وجدها صاحبها ماشي أو أنت أتخذها ماشي أنت لتنمخدتهاش ما الدبها يكلها لان الغنم قليلة الحيلة لا تستطيع أن تصاول ذئبا فقال له يا رسول الله وضاله الإبل قال فاحمرت وجنتاه أي من الغضب وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يأتيها ربه معها حذاؤها وسقاؤها الحذاء والخف تعرف الجمل سريع جدا يعني ممكن لو في وحش أسد ذئب نمر فهد أي حاجة ممكن يقاوم وممكن يجري وممكن يفلت وفي نفس الوقت معه غذائه وطعامه وشرابه ممكن يجيب عشرين يوم بدون ما يأكل ولا يشرب ياخد من مخزون يطلع ويتدرب ويبلع تاني والكلام ده طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام غاضب في ظلة الإبل لأن الأصل في أموال الناس العصمة مش حد يأخذ حاجة حد أبدا طالما إن الجمل فيه ما ظن أن ينجو وأن هو المدة تطلبي حتى يبحث عنه صاحب واجده مالكش لعبي ما تقربش منه ليه الأصل في أموال الناس اللي هي طب النبي صلى الله عليه وسلم أهو لما سئل عن ظلة الإبل غضب حتى حمرت وجنته من الغضب طيب إن ده ممكن يبقى فيه شيء ظاهري من التناقض طب هل يفتي نرجع تبوي البخاري بقى هل يقضي القاضي أو يفتئ وهو غضبان الإمام أورد أحاديث كأنها متعارضة الأول اللي يخضياننا حكم بين سنين وهو غضبان وبعدين جاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان فيها شوف بقى البخاري ودقه البخاري اليف التبويب ربما تكون ما خدتش بالك وربما يكون بعض إخواننا خد باله من تبويب البخاري البخاري ذكر حكتين في التبويب قال بابه هل يقضي أو يفتي اصبح عندنا قضاء وعندنا فتوى فنص في القضاء أنه لا يجوز أن يفتي وهو غضبان أما في الفتوى فيجوز أن يفتي وهو غضبان هذه أدي أدي تحليل المسألة فالبخاري رحمة الله عليه عايز بقى ينبه على دي عشان كده ما كان ممكن يقول لك باب لا يقضي وهو غضبان في بعض الناس بيخلط ما بين القضاء وما بين الفتوى ودي مسألة طرمجة من ناس عايز ينبه عليها يجي واحد يسألني سؤال فيقول لي مثلا في الطلاق او في اي مسألة من المسائل ويا بالذات مسألة خصومات عموما يجي يقول لي اخوه ظلمني واخد مني كذا كذا كذا فانا كده من وراه قمت واخد حاجة معينة كده خلصت بقى حق انا غلطان اقول له لا ما انتش غلطان ييجي اخوه يقول لي انت ازاي تفتي وتقول له ياخد حاجتي من غير ما ترجعلي خلاص لا ليس من شرط المفتي انه يجيب الطرف التاني لا اللي يجيب الطرف التاني القاضي اللي وراه جهه تنفيذيه هتنفذ الحكم يعني انا لو قلت مثلا بين اتنين الفتوى كذا كذا كذا ممكن واحد يطوح بكلامي ويمشي يقول انت كلامك مش عاجبني انما القاضي في المحكمه لما بيعمل حكم في دوله وراه في جهه تنفيذيه بتروح تنفذ الحكم تروح تقبض على المتهم او تروح تاخد الحق ده تنقله لده او الكلام ده القاضي لابد أن يسمع للجهتين القاضي إنما المفتلاء طبعا ده له دلائل في الإفتاء مثلا حديث عائشة في الصحيحين قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه أو بغير علمه بخلان عليها عايزة فلوس ما بيدلهاش فلوس أمد إيدي في جيبه آخد فلوس من وراه إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذن قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما قالهاش لا هاتيجي لابو سفيان عشان نعمل مواجهه ونشوف انت كلامك صحيح ولا لا ولا انت بتدعي عليه ولا الكلام ده لا دي فاتوا انما الحكم هينقل حق واحد لواحد لو لازم يكون الاثنين موجودين النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا بقوله إنما أنا بشر لما قالوا اثنين متخصمين كل واحد ولد حقي ولد حقي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه قبل ما يقضي قال لهم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من من الآخر يعرف يتكلم وكويس ومرتب نفسه في الكلام والتاني عنده عي في الكلام من شامعه تقول ثلاث كلمات ما أنه صاحب الحق والتاني ما ليش حق بس مرتب كلامه كويس وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار فبكى كلاهما وقال حقي لأخي يا رسول الله كل واحد من هؤلاء طالما سأل فيها نار حقي لأخي يا رسول الله أنت تأخذ حق منه هتستمتع ليه شوية وتسيبه له الورث وبعدين أنت اللي تسأل عنه من قيامة لا مفيش حد غالي لدرجة أنك تدخل النار عشانه يعني فبكى كلا الرجلين وقال حقي لأخي يا رسول الله طيب واحد يجي يقول لي طيب ما هو في حال هند من تعجبه أبي سفيان ما هو برضو في انتقال من فلوس من, من واحد للتاني أو للا امرأة أبي سفيان لها حق في النفقة وأبو سفيان كما في هذا الحديث لم يعطيها حقها في, في, في النفقة فبتاخد حقه العلماء احتجوا بهذا الحديث كالبغوي أبي الحسين و و وغيره على أنه إذا كان لإنسان حق معلوم عند آخر وهذا الآخر جحد هذا الحق ولم يعطيه إياه جاز له أن يأخذ حقه من هذا الآخر بأي وسيلة بدون علمه بشرط يأخذ حقه بس أنه يجوز له ذلك بشرط أن يكون له حق أكيد ها؟ عشان ما بقى متواهي منه لحقه وروح يشتغل لا بشرط ان أن يكون له حق أكيد يبقى أنا عندي قضاء وهو القاضي المعين اللي وراه قوة تنفيذية هتنفذ الحكم ده لازم يكون الاتنين موجودين وعندي فتوى لا يلزمني كمفتي إن أنا آتي بالطرف الآخر وإلا تعطل باب الفتوى إذا كان لابد أجيب الطرفين يبقى لماذا البخاري فر أهو ما بين الاتنين هل يقضي أو يفتي وهو غضبان بان لنا رأي الإمام البخاري أنه لا يقضي وهو غضبان ويجوز له أن يفتي وهو غضبان طيب طب ثم المسألة بين كده أما الهل لماذا لم يجزم بالحكم فيما تعلق بالقضاء لا سيما أنه في كتاب العلم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم فجزم بالحكم ان يجوز الغضب عشان الأحاديث الموجودة دي أنا قلت ان الإمام البخاري أحيانا يورد الترجمة بصيغه لاستفهام إذا كان الحكم فيه اخذ رد أحد أقران الإمام البخاري وهو الإمام ابو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن صاحب سنن النسائي المشهوره له راي مخالف في المساله دي ففي كتاب القضاء له في اخر سننه قال باب الرخصه للحاكم الامين ان يقضي وهو غضبان أشوف دا دا على خلاف الكلمة اللي بنقوله ثم أورد الإمام النسيح حديثا يحتج به على الترجمة اللي هو عملها دي إن القاضي يجوز له أن يفتي يجوز له أن يقضي وهو غضبا أورد حديثا هو في الصحيحين أن الزبير بن العوام رضي الله عنه <تصفيق> اختصم مع جار له من الأنصار ممن شاهد بدرا في سقيا الأرض أرض الزبير العوام في العالي وأرض الأنصاري منخفضة وما كانش عنده مالة متورات ولا حاجات ترفع المية فالمية المفروض تبقى كثيرة وقوية عشان توصل لفوق فالزبير بيتناقش مع الأنصار قال له لا أنا أسئل أول لأن أنا أرضي في العالي وانت لو سأيت قبلي أرضك في الواطي هتستوعب المية كلها أنا مش عرف أسئل الأنصار قال له لا لازم أسئل أول قال له لا خلاص في الحالة دي احنا ايه أنا احتكم للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف المسألة قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فالأنصار ما عجبوش الحكم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك اللي هو علشان الزبير ابن عمتك تقوم تحكم له علي فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء ده مش هيسقي اترك المعهد تصل الى الجدر اللي هو الحائط ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا ان انت حابيته عشان ابن عمتك فغضب وقضى واستوعب للزبير حقه في اصل الحكم ومنع الانصار قال الزبير بن العوام فأحسبوا أنه نزلت هذه الآية فينا في الواقع دي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالإمام النساء يقول له القاضي النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان طبعا الإمام النساء يتعقب في مثل هذا ليه لأنه ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه كرضاه إن غضبه لا يزيله عن الحق لأنه معصوم والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب أي قد يقول في غضبه ما لا يقوله في رضاه قال فأمسكت لو النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما يكتبش خشيه ان يقول شيئا لا يريده بسبب الغضب قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق خلاص يبقى غضبه كرضاء سيان في الحق في الرضا يكون حاله على غير حال في الغضب الغضب بيبقى عنده موجده وهو يتكلم بخلاف الرضا لكن لا يقول الا حقا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم سواء في الغضب او في الرضا الامام النسائي اجرى الحكم على عمومه إحنا بنقول لا غير النبي عليه الصلاة والسلام لا لا وهو غضبا ليه لأنه لما بيقضواها غضبان يزيله هذا عن الانصاف يزيله عن الانصاف ويجري مجرى الغضب كل ما يخرج المرء عن الحق يعني لو عايز ينام يعني نم كابس عليه خالص ومش قادر مش واعي الكلام ده لا يجوز لو سكر أو شرب أو أكل الحشيشة أو عمل أي حاجة تخل بعقله لا يجوز له لا يجوز الفرح الشديد الذي قد يزيل المرأة عن طبعه لا يجوز له أيضا أن يقضي وهو شديد الفرح إذا كان يزيله عن إنصاف شديد الغضب بالنص يعني كل ما ذكرته إنما يكون بالقياس لجامع العلة المشتركة وهو أن يزيله عن الإنصاف بين الغضب وبين ما ذكر. يبقى الإمام البخاري لما يبى يقول بابه هل يقضي أو يفتي أو غضبان يبقى لينان البخاري له ملحظ في المساله دي اللي ما ياخدش باله من الموضوع يوم يقول ايه لا كده البخاري متناقض لين اورد ادله متناقضه في الباب الواحد برضه بيقول ايه بابه لينان البخاري برضه بابه هل يقال مسجد بني فلان يعني واحد بني مسجد عايز يسمي المسجد باسمه هل هذا جائز أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني الزريق وذكر ابن عمر أنه كان بيسابق في المسألة دي الحفياء اسم مكان ثانية الوداع اسم مكان مسافة من هنا الهنى سبق خيل خلاص الخيل بتجري وبل بعضها خيل المضمرة اللي ما لهاش بط التي لم تضمر اللي لسه أكلت لها كرش والكلام ده ولسه حيجففوها. ها ويخلوها مضمرة برضه عشان مسائل الكر والفر والكلام ده فالرسول عليه الصلاة والسلام فابن عمر بيقول الخيل التي لم تضمر كانت المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني الزريق أو ده النص في المسألة طب الإمام البخاري لما قال بابه هل يقال مسجد بني زريق بعد ما جاب الحديث ده انت عديد سراء البخاري يجوز ولا لا طبعا واضحه واضح أن البخاري لا يرى بأسا أن ينسب المسجد إلى بني إيه الدليل في المسألة دي؟ قال لك مسجد بني زريق. طب البخاري ليه اوردها بصيغه الاستفهام؟ علشان المسافة خلاف. يعني إبراهيم النخعي أحد الفقهاء الكبار من أهل كوفة. في ابن أبي شيبة في المصنف كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ويتلو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فاعترض بالآية فالعلماء ردوا الجمهور يعني رد وقال هذه لما أقول مسجد بني فلان أو مسجد فلان هذه إضافة تمييز وليست إضافة ملك لأن لو قلنا مسجد فلان هو يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه لا المساجد لها حرمات والمساجد لها أحكام صح اسم مسجد بني فلان بس ما يقدرش يعمل جوه المسجد حاجة منهي عنه ان يعملها فالمسألة كلها مجرد تمييز فقط لا أكثر مش إضافة ملك زي ما احنا مثلا بين بنقول في أو بنذكر في الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة يا بني كما قال المغيرة للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما كان بيسألوا عن الدجال كتير كما في صحيح مسلم قال ما ينصبك منه يا بني طب ده طب ما ييجي واحد بقى من اللي هو بيأخذ المسائل العظيم يقول لك لا الكلام ده مش مظبوط ليه يقول لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فازاي يقول له يا بني هو مش أبوه ولقول تعالى ادعوهم لآبائهم وطبعا هو لما يقول لي يا بني لا هو مش ابن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول لك أوه حصلت عارض زي الجماعة اللي هم عملين يعترضوا على البخاري وبنفس الاسلوب اللي أنا بتكلم به دلوقتي يعني واحد بيعترض على حديث متفق عليه أنا مش عايز جاء عن الموضوع بس أو الشبه بالشبه بيجيب يعني يقول لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال لك حزة مكزو مع أن هذا الحديث متواتر عن أبي هرير روى أكثر من 24 تابعي عن أبي هرير رضي الله عنه وراه مع أبو هريرة جابر بن عبد الله أنس بن مالك عبد الله بن عمرو بن العاص حوالي 18 صحاب كمان اللي روى الحديث ده يعني متواتر متواتر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر عن أبي هرير قال لك الحديث ده مكذوب ليه مكذوب قال لك لأن ربنا عز وجل لا اكراها في الدين يبقى ازاي أمرته أن يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله والآية بتقول لا اكراها في الدين ويقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف ويقول الله عز وجل فأنت تكره الناس حتى يكونهم أمنين ويجيب لك الآيات دي ويقوم يعترض على الحديث بالقصة دي, دي طبعا ده ده زي ما قلت لك ما يعترضش على البخاري الا جاهل مش عارف حاجه بسرعة كده عشان برضو ما نسيبش الناس حصه بيصه او ما اذكرش شو هاسيبهم هل في تعارض لا ما فيش تعارض ليه لان الناس هنا في في الحديث امرته ان قاتل الناس الناس دول عباره عن كم صنف الصنف الاول المؤمنون الصنف الثاني المنافقون الصنف الثالث الكفار تمام يبقى أمرت أن أقاتل المؤمنون لا طبعا طب أمرت أن أقاتل المنافقين لا طبعا ليه لأن المنافق بقول لا اله الا الله حتى لو كان يبطن الكفر يبقى مين اللي باقي في الناس الكفار وهذا منصوص روايه النسائي أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله إبدا الناس دي وإن كان ورد على صيغة العموم لكن يراد به الخصوص الكلام طبعا طويل في المسألة دي ربما يعني تأتي مناسبا نتكلم فيه لكن عايزة أقول لك, يقول لك لا ما يجيش يا بني علشان ما كان محمد أبا أحد من رجاله لا لا يعترد على البخاري مثل هذا فالإمام إبراهيم الناخي قال لك الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال لك ده معارض الجمهور قال لك لا ما فيش معارضة يبقى حصل نوع من الجامع فالبخاري لما يقول بقى هل يقال مجد بني فلان آه يجوز أن يقال مجد بني فلان وإذا كان هذا يقال في المساجد فان بابي أولى أعمال البرن واحد يعمل مستشفى واحد يعمل دار مسأل أيتام واحد يعمل أي حاجة فأم كاتب اسمه عليه لا بأس بذلك إذا كان في المسجد جائز ففي غيره أجوز برضه يقول لك الإمام البخاري في كتاب الطهارة باب هل يمضمض من اللبن يعني أنت شربت لبن وبعدين متوضي عايز تروح تصلي تتمضمض أورد فيه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما يبقى باب هل مضمض من اللبن راي البخاري بعد ما أورد الحديث ده ولا لا اه ليه ما هي العله قال لك له دسم يبقى كل ما يجري مجرى اللبن زي الطبيخ اللي عليه سمنه او اللي عليه زيت ده عبارة عن دسم كل شيء فيه دسم يبقى في الحالة دي يتمضى. لكن الإمام الترمذي نقل في السنن إن هذا الأمر أو إن هذا الحكم على الاستحباب واحتج الحفظ من الحجر بحديث رواه بدأود عن أنس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنيه هو يبقى شوف الإمام رحمة الله عليه يوم يريد كما قلت الترجمة بصيغة الاستفام برضه عشان يبين جريان الخلاف في المسألة. طبعا البخاري يعني في في هذا الباب سماء أغلب ترجم البخاري خفية عشان كذا العلم يختلف فيه بعض العلماء زي الإسماعيل أو غيره بيعترض على البخاري أبو الوليد الباجي أكثر الناس يعترض على البخاري في مسألة الإيه الترجم العلماء يقولوا لا أنت مخدج بالك البخاري يقصد كذا وكذا ليه لأن زي ما قلت لكم من قليل في بداية حلقة البخاري كان بيتكلم بالشفرة كان عنده بيحب يشغل الطالب يشغل ذهنه وكان يحب التراجم الخفية 17 سنة البخاري يؤلف في الكتاب مع سيلان الذهن وسعة المادة العلمية اللي عنده ييجي واحد لا دارس أصول الحديث ولا دارس أصول فقه ولا عنده أي فكرة عن أي حاجة وقولك البخاري ده غلطان البخاري ده ما بيفهمش وجنايه البخاري على سيد المرسلين كلام العك اللي احنا سمعينه النهاردة ده وإن شاء الله طبعا يعني البخاري التراجم بتاعته تصل تقريبا إلى 20 نوعا من التراجم وممكن كل نوع من هذه الأنواع ممكن يبقى تحتها برضو أنواع أخرى فرعية من التراجم ده كله بإذن الله الكريم في الحلقات القادمة وإحنا بنتكلم بقى عن الترجمة بأركانها الثلاثة مع كل حديث برضو جايز نجيب لها نظائر من كتاب البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه وإنا الحقيقة مش قادر يعني أوفل الموضوع يعني حقه في هذه الحلقة لكن إن شاء الله لعل أبسط يعني شيء من هذا وبرضو أنبه إن أنا من طريقة في الشرح شرح البخاري أقرأ الحديث كله سندا ومتنا ممكن من خلال الاسناد نذكر بعض قواعد علوم الحديث من عايز أعمل ثقافة أصولية عند الجماهير ثقافة أصولية ثقافة أصولية في الحديث وثق وثقافة أصولية في الفقه يعني عدين أصول فقه عدين أصول حديث أبسطها جدا بحيث نحن نحط قواعد ترتب زي مودارك نرتيب الدرجة بحيث لما يبقى عندك نوع من السداد في الفهم فهذي الثقافة أنا مضطر أبسطها جدا طبعا إخوينا من ال أهل العلم ممكن حيلاء إننا يعني ممكن أتسامح في تبسيط المعلومة طبعا ليه لأن أنا بكلم عوام غير متخصصين وإلا أنا لو قاعد في وسط أحد من أهل العلم لازم أستخدم مصطلحات أهل العلم وقد تكون هذه المصطلحات مغلقة عشان أفسرها عايز حلقة مثلا فبحاول وأقدم المستطاع إن أنا أنزل بالتعبير حتى وإن لم يكن دقيقا من جهة الاصطلاح يعني بس بوغية إن أنا أبسطه لعوام الناس طبعا شيئا فشيئا فشيئا مع ارتقاء الذوق بإذن الله الكريم ممكن أستخدم كلام أهل الاصطلاح وزي ما قلت لك بس تركز معايا وأنا إن شاء الله خليك مدمن يعني بعد ما يعني تمشي معايا في الحلقات هتحب جدا جدا علم الحديث وأنا زي ما قلت يعني ستشعر أو سيشعر المشاهد أنه كان أعمى ثم أبصر بعد ما يعرف بقى شيئا من علوم الآلات علوم الحديث وعلوم أصول الفقه وطبعا يعني باقي على حق أظن في حدود نصف ساعة فإن شاء الله نتلقى بعض الاتصالات من إخواننا ليه؟ لأنهم بقى لهم يردوا مدة طويلة على الهاتف يعني نعم في اتصالات طيب نعم شفضل والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. آه نعم. يفضل الله خير يا شيخنا. الله يحفظك. تفضل. بركات. بعد هذا ظهرك عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول حضرتك بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه نعم. كان في بعض الناس بيحتاجوا بالحديث اللي فيه النسيان أبو بكر صديقه جل الله عنه ورضاه عندما أمة المصليين وشعر بان الرسول خلفه في الصف رجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يعني قف مكانك لكنه عارض الأمر ورجع وبعدين قال ما كان لابن أبي كحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فقال له يعني إن بعض الإخوة دي قالوا إن إذا تعارض الأمر مع الأدب نقدم نقدم الأدب. هل هذه المقولة صحيحة شيخنا؟ نعم نعم صحيح. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي حضرتكناه عندي لقصة سعراة ابن حاطب. ودايما نسمح على المنابر يوم الجمعة وكذا بأنه منع الزكاة ولم يوديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا أن الآية نزدت فيه اللي هي ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقنا ولن من الصالحين مم. فكنت عايزة عرف قصة حضرتك هل هي صحيحة هذه الرواية أم غير صحيحة قصة النسعلرة بن حاطب نعم حراك طبعاً حراك للسوائل بس في سؤال تاني باه هو يعني السوائل هو رجاء أصلاً يعني حراك أصلاً حركة من التدفق دعوى خاصة ربنا يبارك فيك أصله أن يزيدك فهمة جزاك الله خير سلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نعم غيره نعم سلام عليكم ورحمة الله نعم سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم أعتذر الله. السلام عليكم. طيب هه غير. طيب جواب. طيب طيب طبعا بالنسبة لي يعني الحال الأخ جزاه الله خيرا يعني وضع يده على مشكلتين كبيرتين. مسألة إذا خالف الأدب الأمر هو اللي سمعوا أن هو يقدم الأدب على الأمر طبعا الكلام ده بيقولوا جماعة الناس اللي بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي نراها الآن وأن الصحابة الأكارم لم يكونوا يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه كانوا يتدينون بسنة ليلة نهار نما بعد ما صار الدين عبارة عن مظاهر جوفاء اكتفى كثير من الناس بأن يطبل وزمر في يوم من السنة وخلاص كده بنحبك يا نبي وطبل وزمر مع إن الطب حرموا عليهم الزمر حرموا عليهم الكلام ده لكن إيه بيعبروا عن فرحة بالنبي بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقال يفعلوا طبعا بيحتجوا على الكلام ده بحديث واقعة أبي باك الصديق الواقعة دي رواها سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين إنه حصل مشكلة في بني عمر بن عوف حتى تراشقوا بالحجارة فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الظهر أخذ جماعة من الصحابة وراح عشان يصلحهم بابين بني عمر بن عوف وقال البلال إذا تأخرت فليصلي أبو بكر وفعلا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وأذن للعصر وجاء بلال يستأذن أبو بكر الصديق يقيم الصلاة أم لا قال له أقم أبو بكر الصديق رضي الله عنه داخل في القبلة كبر فما هو إلا أن سمع تصفيقا كثيرا من المسلمين الذين يصلون خلفه وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما اكثروا من التصفيق التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه ان اثبت خليك مكانك في القبلة فرفع أبو بكر رضي الله عنه يدي فحمد الله عز وجل ثم رجع تقدم النبي عليه الصلاه والسلام بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خلص صلى قال له يا ابا بكر ما منعك أن تثبت إذ امرتك لما قال له أثبت مكانك خلاص ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال له ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بيقول لك أهو أبو بكر خالف الأمر مش بيقول له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك اللعف ما وقفش راجع ليه لأن ده أدب أنه ما يصليش بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك اهو قدم الأدب على الأمر فإذا تعارض أدب مع الأمر يقدم الأدب طبعا هذا الكلام لا يقول به أحد قط من أهل العلم ولا ينبغي أن يقول أحد هذا الكلام أبدا ليه لأن أهل العلم جميعا ليس بينهم خلاف أعلموا يقولون الأدب هو التزام الأمر ومخالفة الأمر ليست من الأدب وإلا احنا نرد عليهم أيضا على من يقولون بهذا بنفس واقعة لأبي بكر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الواقعة رواها الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها هؤلاء اكثر من طريق عن عائشه يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبه يرويها حمزه بن عبد الله بن عمر يروي الاسود بن يزيد يروي عروه بن الزبير كل هؤلاء يروون هذا عن عائشه رضي الله عنها لما وهي بتصف مرض النبي عليه الصلاة والسلام انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل به المرض فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف كثير الحزن لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن والإنسان إذا بكى في الصلاة لا يسمع من خلفه فلو أمرت عمر ان يصلي فقال إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس صواحب يوسف اللي هي النسوة لما جون بقى وتكلموا في امرأة العزيز نات تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لنراها في ضلال مبين فبعتت لهم ما قالت لهمش هي عزمهم ليه إنما أرسلت إليهم دعياهم بس ضيافة يعني لكن هي ما قصدت انها تضيفهم لا قصدت ان تقيم العذره لنفسها هو ده اللي في بطنها من جوه لكن الظاهر انها عزماهم كاي عزومه يعني فلما جم طبعا ورأى يوسف عليه السلام قطعوا ايديهم من مره واحده شافوه فعايزه تقول لهم امال انا اللي عايشه معالي النهار ده كويس ان انا لسه واقفه على رجلي فهي في بطنها شيء أما دعوتها الظاهرة ده شيء آخر فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعائشة إن كنا صواحب يوسف في بطنكم حاجة قلبوكم في حاجة وكلامكم مختلف طبعا عائشة رضي الله عنها أفصحت إن ليه مش عايزة أو بكر الصديق يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض الشديد اللي ننازل به حتى لا يتشاءم المسلمون بأبي بكر يقول لك من ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم مرض هو قاعد مكانه يحصل تشاؤم كده ويعني انغلاق على أبي بكر الصديق فبتقول له لو أمرت عمر فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده إن كنا صواحب يوسف قالت لحفصه تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت عمر قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس تقدم وقت الصديق صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة في بدنه اعتمد على العباس وعليه ابن أبي طالب ومشى يهادى بينهما يعني مش عارف يقف على رجله عليه الصلاه والسلام فالمسلمون أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده كما برضو في حديث أنس كادوا يفتنوا في الصلاة إن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فلما علم أبو بكر بذلك أراد أن يتأخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أشار إليه ان أثبت فثبت ما رجعش أنا عايز أسأل بقى السؤال هل خالف أبو بكر سبيل الأدب في هذه المرة لما قال له اثبت فثبت اختها هي هي طيب واحد يقول لي طيب ماشي طب وفق لنا لماذا رجع في المره الاولى ولم يرجع في المره الثانيه دي بقى بركه الحديث وجمع طرق الحديث اللي بيتكلموا في في في في دول ما يعرفوش حاجه ولا بيجمعوا حاجه ولا بيقروا حاجه العلماء لما يحبوا يتكلموا في مسألة ما ياخدش حديث واحد يتكلم به إنما يجمع كل الأحاديث التي وردت في الباب ويسلط المعاني بعضها على بعض ويطلع بكلام مستقيم إذا لم يجمع المرء الأحاديث الورد في الباب يزل لما العلماء فتشوا في الواقعة الثانية التي ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع وجدوا في, طو في مغازي موسى بن عقبة رحمه الله ويأصحح المغازي كما يقول مالك لمن مالك يعني كانت الصلادية صلاه فجر وكانت الركعة للنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فيها كانت الركعة الثانية فالرسول عليه الصلاة والسلام لو تقدم فصلى بالمسلمين لاختل نظام الصلاة المسلمين كده حيصلوا ثلاث ركعات زي ما حصل لعبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في برضه شيء كهذا وبعدين عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية قال المغيرة بن شعب راوي الحديث فأردت أن أوذنه والرواية دي في النساء فأردت أن أذنه فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف ليه لأن عبد الرحمن ابن عوف كان في الركعة الثانية فيبقى إذن لما تأخر أبو بكر الصديق لأنه كان في بداية الصلاة ما كانش ركعة ما كانش جاب ركعة إنما في المرة الثانية كان أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بركعة المسألة مش قصة بقى أدب خالف أمر خالف أمرا لا قصة مش كده خالص بل العلماء يقولون الامتثال هو الأدب ولا يتصور أبدا أن, أن يؤمر رجل بأمر بلاش من النبي عليه الصلاة والسلام من أي واحد فين يقول واحد يقول لابنه مثلا أو لأخيه أو لصاحبه افعل كذا يقول له معلش أنا لن أنفذ الأمر لأن أنا شايف إني من باب الأدب أعمل غير اللي أنت بتقوله. مني اللي يقول إن ده أدب. مني اللي يقول إن, إن, إن في عالم من علماء الصين ممكن يتورط ويقول مثل هذا الكلام. لا الأدب هو الوقوف عند الأمر. الامتثال هو الأدب بل خير من الأدب كما يقول بعض العلماء في مثل هذا الماء. السؤال الثاني عن ثعلب بن حاطب وأنا يعني بأشكر. الأخ الذي يعني اتصل وتكلم بهذا لإن فعلا من زمان عايز ألاقي مناسبة أتكلم فيها عن الحد المسألة دي كثير من خطباء المساجد بكل أسف يذكرون قصة ثعلبة ابن حاطب لما يفسرون قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله ولا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون تحت الايه دي كل كتب التفسير تورد قصه ثعلبه ابن حاطب رضي الله عنه وقصه ثعلبه دي مختصرها يعني ان ثعلبه ابن حاطب قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره وخير من كثير لا تقدر عليه فأعد يلح على النبي عليه الصلاة والسلام. ادعو الله أن يرزقني مالا فقال يا ثعلبة أفما لك في أسوة لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا قال له بس يعني ادعو الله أن يرزقني مالا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق ثعلبة مال كان عنده كم غنم كده بدات الغنم تولد تكاثرت الغنم كالدود ضاقت المدينه بالغنم قام واخد الغنم وطالع بره المدينه واصبح ما يصليش جماعه الا الظهر والعصر بس والباقي مش عارف يصلي جماعه وقال ليه لان الغنم كترت الغنم نمت كالدود ساب الصلاه وما عادش بيصلي غير الجمعه الغنم كترت أكتر واكتر انا سيب الجمعه كمان ما بيصليش جمعه النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر سعى يقول يا ويحة, يا ويحه ثعلبه يا ويحه ثعلبه يا ويحه ثعلبه لحد ما نزل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ونزل بقى الزكاه فرض الزكاه امر الرسول عليه الصلاه والسلام بعت اثنين بعت اثنين أدلهم أرسل رجلا يجيب الصدقة من اثنين واحد من بني سلي ومن ثعلبه بن حاطب فأمل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحل لثعلبه قال له يا ثعلبة أنت عليك زكاة قال له زكاة بتاعت إيه قال له ده كتاب النبي عليه وقال له والله هذه هي الجزية أو هذه أخته الجزية قال له أنت رايح في حتة تانية قال له هجيب الصدقة من فلان قال له روح له فلان على ما فكر أشاور نفسي كده راح جاب الصدقة من فلان اللي هو من بتاع بني سليم ورجع لحاطب قال له لا معلش وريني الكتاب تاني أبص فيه بص في الكتاب كده ده كتابي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا هذه جزية أو أخته الجزية معلش روح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وانا هفكر بقى في المسألة دي الرواية بتقول أن الرسول رسول الله سبحانه الله وقاله قبل ما الرسول يتكلم قال يا ويحة ثعلبة فقال له قال له حصل كذا كذا كذا وثعلبة قال ما هي إلا أخت الجزية أو هي الجزية أو الكلام ده فنزلت الآية ومنهم من عهد الله لين أتانا من فضلئ لأن صدقن فواحد قريب ثعلبة قاعد في المجلس لما نزلت الآية راح ثعلبة قال له أنت رحت في داهي ليه قال له نزل في القرآن بيقول كذا كذا كذا جاء ثعلبة يجري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا الله الغنم تحت أمرك خد اللي أنت عايزه قال له لا اخدش منك حاجة فقعد يحسي التراب على رأسه خد الغنم لا ما فيش حاجة مات النبي صلى الله عليه وسلم رفض ياخد الزكاة من ثعلبه جاء ثعلبة لأيوك الصديق برضو رفض ياخدها لعمر رفض ياخدها لعثمان رفض أن ياخدها ومات ثعلبة في خلافة عثمان هذه القصة اللي مذكورة في كتب التفسير واللي الخطباء على المنابر. أنا بقول بقى بالفم المليانه هذه قصة باطلة لا تصح ملهاش غير إسناد مشهور ممكن كلها أساند أخرى لكن أشهر إسناد لها اللي رأى الطبري في التفسير ورأى ابن أبي حاتم برضو في تفسير الطبراني في معجم الكبير وفي الأحاديث الطوال ورأى البيهقي في دلائل النبوة والبغوي في تفسيره من طريق معان ابن رفاع السلامي عن علي بن يزيد الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه معان ابن رفاع السلامي مختلف فيه إمام أحمد مشاه وأبو داود قالوا لا بأس به وثقوا علي بن مديني وابن معين و والدارة قطني وابن حبان والعقيلي والأزدي على ما أذكر يعني قالوا أنه هو ضعيف خلط ده مختلف فيه ماشي علي بن يزيد الألهاني بقى شيخه متروك يعني تركه النساء تركه الأزدي تركه الدارة قطني والبرقاني وضعفه بقى الائمه ابن معين وأحمد ابن حنبل وأبو حاتم الرازي الرازي وابن عادي وتكلموا فيه كلام شديد ووكزاه ابن حبان فقضى عليه كلام ابن حبان في علي بن يزيد كلام شديد للغاية بل أذكر يعني البخاري كمان بيقول منكر الحديث ومنكر الحديث في الصلاح البخاري تساوي ضعيف جدا لأن منكر الحديث في الصلاح غير البخاري ضعيف بس عند البخاري لما يقول منكر الحديث يبقى ضعيف جدا كما صح عنه أنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه يبقى انت شايف الاسناد ضايعه دام من جهه الاسناد أما من جهة المت ففيه بلايا أيضا أولا فعلبة بن حاطب بدري يعني ايه بدري يعني هناك عندنا نصوص قاطعة في أهل بدري خصوصا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعه عفوا نعم هو كذلك حاطب بن أبي بلتعة راسل جماعة من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الأسرار العسكرية وبعت الجواب ده الجماعة المشركين يقولون هنطلع في يوم الفلان هنروح في الحتة الفلانية وكلام ده. ليه لإني قرابة حاطب النبي بتاعه كان يعذبونا في قرية فحب يعني يتخذ جميلا عند القراشيين عشان يخفوا عن قريبه بدل من وبيضربوهم ويضربوهم للنهار يقول أولله حاطب يجمل علينا أفشى سير النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا مش هنعزب القرابة بتوع وإدى الرسالة دي لمرأة أمت حط الورقة دي في ضفائرها ضفيرها ومضفرة شعرها على الورقة دي نازل جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وحاطب جالس عاديم في المجلس وحاطب لا يدري فالنبي عليه والسلام أرسل علي بن أبي طالب ونقداد بن أسود وكمان واحد معاهم وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاخ اسمه مكان يعني اسمه كده ستجدون ضعينة امرأ معها كتاب هاتو علي ابن طالب ومعه المقداد والآخر لو فعلا المرأة جالسة في المكان قاله قال اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هاتي الكتاب اللي معك قالت ما معي من كتاب فقال لها علي لا تخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب تبتز ذاتي المرأة على طول من أصرها كده أمت مطلع الكتاب من ضفائرها ودات المين العليم بن أبي طالب أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكتاب وجاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب بن أبي برتاع جالس مع جماعة من الصحابة فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح الكتاب و الكتاب وإذا من حاطب بن أبي برتاع إلى نفر المشركين كذا كذا كذا كذا أول ما عمر بن الخطاب سمع الكلام ده طلع عسى بتاعه و عايز يضرب عنق مين حاطب قال رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق انه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبكى عمر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار احد شهد بدرا والحديبيه ولما جاء غلام حاطب يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقص عليه فقال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال علي الصلاة والسلام له كذبت إنه شهد بدرا فأهل بدر شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة لا يدخلون النار الآية هنا بتقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلافوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فذل مثل هذا البدر يستحيل يدخل تحت هذه الآية بهذه النصوص التي ذكرتها هذه نمرة واحد نمرة اثنين أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه قتل يوم أحد وهذا هو الثابت المعروف في حين هذه الرواية بتقول أنه مات في خلافة عثمان دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة أن الزكاة حق الله في المال ولا يجوز لأحد ابدا للأمير إذا جاء رجل فقال خذ زكاة مالي يقول لا آخذ منك الزكاة لأنه لو منع الزكاة لقاتله الإمام لو واحد جحد الزكاة كما فعل وكيع الصديق مع الذين منعوا الزكاة عمل ايه قاتلهم وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه فما بالك برجل إن ياتي بالزكاه فيقال له لن ناخذ منك الزكاه ازاي تيجي دي هذا, هذا كلام غير متصور الاسناد ضايع في علي بن يزيد الالهاني وده كافي ان هو يسقطه في الارض السابعه وعلي بن يزيد الألان المتروك الحديث ساقط يعني ضعيف جدا في الإسنان وهذه المتن فيه علل وممكن نجيب علل تانية في المتن فعشان كده أنا بقول لإخواننا الخطباء والكلام ده لا يذكرن أحد منكم قصة ثعلبة فإن ثعلبة بدري فاضل بدري فاضل ومات يوم أحد والقصة باطلة برمتها والحمد لله نعم في اتصالات طيب يعني, كده احنا كده يعني كدنا أن نستوفي حقنا ويعني بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين